بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وإحبابه ومن التابع له ثم أما بعد أيها الأحبة نحن الآن في السنة السابعه من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وانتهت السنة الماضية بعقد الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مشرك قريش. ولذلك في المحرم بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية بعشرين ليلة فقط، انظروا بعد صلح الحديبيه ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعشرين يوم فقط، كان هناك عمل من أخطر الأعمال العسكرية. ضد اليهود عليه من الله تعالى العائد المجتمعه الى يوم الدين هذا العمل كان غزوة مباركة احلت الخزية والعارة والبوار في ديار خيبر وخيبر واب بجزيرة العرب خصب يعمل اهله بالزراعة وبينهم فرسان أشداء ومقاتلون أجلات فخيبر يمكن أن نسميها بالمصطلح الدارد أنها كانت قرية, كانت قرية وبالقرب منها كانت هناك قرية أخرى تتصل بها تسمى بفذك تسمى بفلك وخيبر كانت مكمن القوة العسكرية ليهودي الجزيرة العربية بها جيش يهودي جرار وهذا الجيش اليهودي الجرار مغذى بقوة اقتصادية رهيبة عندهم اموال عندهم تجارة عندهم زراعة ولذلك كان العرب يعملون ليهودي خيبر الحساب الكبير والله تبارك وتعالى قد وعد نبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر وهذا في قول الله عز وجل وأثابهم فتحا قريبا فالفتح القريب الذي أثاب الله تعالى به وأثاء به على عبده وخله وحبه محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فتح مكه لأن فتح مكة كان في السنة الثامنة بينما كان هذا في أوائل السنة السابعة ثانيا أن الله تعالى قال وأذابهم فتحا قريبا وكان ذلك بعد صلح الخذيبية فكان أقرب شيء إلى صلح الحديبيه ليس فتح مكة وإنما هو فتح خيبر. وكان جيش المسلمين 1500 وكان جيش 1500 فيهم 300 فارس. يعني القوة المدرعة الموجودة في هذا الجيش 300 فارس. يعني تسوي كم خمس الجيش؟ خمس الجيش. يعني كل خمس بنود فيهم واحد ايه؟ فارس. طبعا هذه قوة عسكرية قوية. الملاحظة الثانية أن الذين خرجوا إلى خيبر هم الذين شهدوا الحدبية. هم الذين شهدوا الخذيبية فلم يغب ممن شهد الخذيبية في خيبر إلا جابر بن عبد الله وجعل له النبي عليه الصلاة والسلام سهما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لجيشه بالتحرك تحرك الجيش حتى وصل قريبا من خيبر نزل الجيش وصل النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم دعا بالطعام فأكل وأكل الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم ثم كان المغرب فقام النبي عليه الصلاة والسلام إذا المغرب ثم ضرب الليل بسدوله ولف الظلام الكون جميعه فلما كان الصباح خرجت اليهود على طبيعتهم عند الصباح بمساحيهم ومكاتلهم المساحي الفؤوس والمكاتب المعاطف وهذا عادة الفلاحين عندهم المعاطف يحملوا فيه الشرب والسباك والمساحي علشان يخبطوا به الأرض والإيه ويفر به الأنوات خرجوا بمساحيهم ومكاتبهم فلما رأوا الجيشة أول بقوصوا كده اتلقوا بقى 1500 فيهم 300 فارس أول ما شافوا الجيش قالوا محمد والله محمد والله ثم قالوا محمد والخميس ما معنى الخميس كلمة الخميس عند العرب لها عدة معاني المعنى الأول غير مقصود ويعنى به الجمعة والجمعة عند العرب هي سبعة أيام فلما يقول قابلتك الجمعة يعني قابلتك طوال أيام الأسبوع وكذلك الخميس المعنى الثاني هو المقصود أن المقصود بالخميس هو الجيش المخمس الخميس هو الجيش المخمس فالجيش مخمس إلى خمس فرق هناك المقدمة وهناك الميمنة وهناك الميسرة وهناك القلب وهناك الساقه يبدو أن خمسة فلما قالوا محمد والخميس فمعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عبأ الجيش في وضع القتال الجيش بيتحرك، مفيش فيش مفيش هناك تنظيم لكن أول ما الجيش يتم تعبئة وتنظيمه إذن ده الجيش وضع السعداد للقتال يعني بالمصالحة بتاعنا شد الأجزاء ومستعد لإيه؟ لإطلاق النار ماشي شد الأجزاء ومستعد لإطلاق النار إذا عندما يتحرك الجيش ده تحرك عاد ممكن يتحرك بنظام الصفوف أو بنظام القبائل والبطون وكل قبيلة وكل بطنة على هرية تاعتها وكل قبيلة فيها زائم القبيلة أو رأس البطن أو ما إلى ذلك أو تتحرك بنظام الصفوف وكل مجموعة صفوف عليهم نقيب وهذا النقيب ما هو راي وهناك راية العظمى يحملها القائد العام أو من ينوب عنه وهو حامل اللواء لكن أول ما الجيش يتحط في وضع السعدات الأمر بيختلف فلما قالوا محمد والخميس إذن راوا الجيش إيه أخماسا إذا وزدوا الجيش في وضع قتالي وضع استعداد، وضع قتال وهذا أدعى إلى إلقاء الرعب في قلوبه لو ناس كده خاءت ليده وكده ناس كده هوجة مش هيمك حاجة لكن داخلين جده صفوف منظمة وكل صف عليه راية وتاعه وتشعر أن المسألة إيه أمر مختلف تماما يعني انت لو لقيت شارع جنده كله مليان قال مركزه بيجروا بيجروا زي النمل كده لا قيمه له لكن لما يكون صفوف مترصه وفرق مفرقه وأخماس مخمسه يكون ذلك ادعى الى ارتقاء الراب فقال النبي عليه الصلاه والسلام الله اكبر خربت خيبر ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك راى ان قوة اليهود قد فلت ووجد أن الرعب قد تسرب إلى نفوسهم وأفئذتهم وهو وهذا تباشير النصر العدو إذا استطاع أن يفل في همتي وقلبي عدوه فإن ذلك مقدمة اولى للنصر مقدمة أول للنصر إذا نحن رحيم نحارب اليهود فاليهود مذعورون وجلون خائفون وجلون خائفون من هذا الجيش الذي أتاهم بغته وفي الوقت نفسه كان جيشا مرتبا وفيه قوة عسكرية لا رأس بها ولذلك قال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صداق المنذرين بساحة القوم أي المكان الفسيح يكون في الدار أو يكون في القرية وإلى عهد قريب كان في كل قرية مكان واسع يسمى بالايه بالساحه حتى عندكم في البلد حتى في البلد يقول لك الساحه يلا نروح الساحه الساحه ده مكان واسع جدا بيكون في وسط البلد في صوره البلد بيسموه الساحه لعهد قريب ونحن صغار كان الاستاد مش اسمه الاستاد كان اسمه الايه الساحه ولا تزال الساحه موجوده الى يومنا هذا فالساح والمكان الفسيح يجتمع فيه الناس يجتمع فيه الناس طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء الصباح المنذرين لأنه ليس هناك مكان يستوع الجيش إلا ليه؟ إلا الساح ما ينفعش لشارع ولا حارة ولا زئة. ما ينفعش المكان الذي يستوعبه الساح نمرة واحد اثنين ان الساحه تكون في وسط المكان فمعنى ذلك ان قتالا يحدث حتى يصل الجيش الى ماذا الى الساحه ما تلاقيش الساحه في البلد فاول في البلد هي موجوده فين في وسط البلد مش لو لايق عندنا مش عندكم صحاب لكم هي دي طيب وقاتل النبي عليه الصلاه والسلام اهل خيبر قتالا شديدا طبعا هم ناس مضربين وقوة عسكرية لبأس بها وأتى المسلمون إليهم فتقاتلوا قتالا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ما شاء الله لأطينا الراية رجلا التقدير لاعطين الرايه لرجل او الى رجل فلما حذفنا الخافض اللي بيسموه حرف الجر او اداه الجر انتصب الاسم بعده بما يسمى على التوسع اذا الاسماء التي حلف الجر من امامها تنصب وتنصب على ماذا على التوسع لأعطينا واللام هنا مشعره بالقسم هنا والنون هنا للتوكيد لا للتوكيد الراية الراية اللي هي الايه القياده العمّة إذن هناك فرقه كبيره من الجيش ستتحرك لاقتحام خصون خيبر يبقى النبي صلى الله مع بقيه الجيش على في مقدمه خيبر وهناك فرقه من الجيش ستقوم بعملية خاصه القوة اللي هتقوم بعملها الخاصه ديت مين اللي هيتولى قيادتها النبي صلى الله عليه وسلم قال هو رجل يحب الله ورسوله يبقى قائد القوات الخاصه اللي تقتحم خيبر وتحطم حصون خيبر صفته يحب الله ورسوله وايه كمان ويحبه الله ورسوله في لفظ البخاري ومسلم فبات الصحابة يدوقون ليلتهم أيهم يعطاه والدوق هو ارتفاع الأصوات وتداخل الأصوات يعني يقول مين اللي يعطاه من اللي يعطاه الأكيد اللي يعطاه أبو بكر تقول لا اللي يعطاه مثلا عمر لا لا يعطاه هو أول من أسلم واحدة لا اللي يعطاه أحمد الأنصار طب من الأنصار مين معاذ بن جبل لا تزاد بن معاذ لا تزاد بن عباد تخمينات إذا طول الليلة بات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه مش علام بقى النم بقى سريح بكرة بقى قتال فنأخذ قص من النوم وبكرة يا سيدي ويأتيك للأخبار من لم تزود يعني الخبر نرضى فلوس بكرة ببلاش ننام ونأخذ راحتنا وبكرة الصبح نعف نتعب نفسنا ليه لم يقل الصحابة ذلك ولكنهم حريصون على الخير قوم أعدهم الله تعالى لحب الخير فحرصهم على الخير أعظم من حرصنا نحن على الحياة شوف إحنا أنت حرصها الحياة ده ايه وإنت دلوقتي بتفكر طبعا أنت دلوقتي معايا شوي لكن أول ما بتخرج من هنا بتبدا بقى تفكر تفكر في الملابس والأكل والشرب والمصاريف وتفكر في الأولاد وتفكر في الجيران وتفكر في المذكرة لو مبتلى بالكليات اللي فيها مافيش فيها لا ولا لا كله متصل مع بعضه دماغك دايما في تفكير مستمر ها في تفكير مستمر الصحابه ايضا جهد مستمر جهد مستمر لا يعرف الكلل ولا يتسرب اليه الملل ولكن في ماذا في الخير ايهم يعطاه عمر بن الخطاب عند مسلم بيقول والله ما تمنيت الإمرة إلا يومئذ يعني عمري في حياتي ما تمنيت أكون أمير ولا احب أكون أمير إلا اليوم ده كالنفسي يطلع عليه الصبح يقول أنه صلى فين عمر حتى يأخذ الرأي فلما أصبح فلما أصبح دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا دعا أين علي؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه وفي هناك لغ هو رمد والرمد اللي هو من يشتكي عينه عند حتى عندنا في الطب قسم الرمد ماشي الرمد الرجل الذي يشتكي عينه وطبعا مش بيشتكي عينه عشان في شوات ولا للتاع لا تعب شديد بدرجة انهم أيها رسولنا ينفعش علي يتولى الامرى انه يشتكي عينه وفي هذا إشارة إلى أن الذي يتولى المسؤوليه العامة كقيادة الجيش ونحو ذلك لابد أن يكون سالما من الآثات والعيوب ما ينفعش يكون كسيح أو أعوغ أو مخلول أو مخبول أو رجل مختل المزاج يتولى امره المسلمين أو قيادة جيوشهم لا يصح ذلك الأمر فما بالك أن يتولى امر جيش المسلمين صليبي هالك كما قلت لكم من قبل ان القائد العام لجيوش المسلمين في حرب 48 كان جنرالا صليبيا انجليزيا هو الجنرال جالوب ده القائد العام لجيوش الاسلامية كان جنرالا صليبيا انجليزيا ولذلك كان هذا سبب النفس في 48 مش الاسلحة الفاسدة ورجال القص لا لا كم ده كل كلامه الصحيح ولكن السبب الأساسي أننا تولينا غير الله وجعلنا القيادة والزعامة في يد غير أولاء الله عز وجل فأخزاننا الله وأذلنا الله وجعل خزيانا وهزيمتنا على يد حثالة البشف وهم عصابات اليهود عصابات اليهود يعني لكنا طلعنا الجماعة المساجين من السجون المصرية في 48 كانوا أكلوا اليهود دول أكلوهم اكل أكلوهم مو مذجون لكن أنت هو بدل من نسجنكم روح حرب اليهود عمره ما يقول لا ودي فكرة جميلة جدا ورائعة والله إن غلبوا اليهود يبخلنا جميعا وإن كسرهم اليهود فقدنا نالوا الشهادة وصرحنا منهم ها سبحان الله اذلنا الله ووزمنا على يد حثالة البشر أولاد القرد والخنازير وعبد الطاغوت وهم اليهود لأننا جعلنا لي وانا لمين لجنرال صليبي لجنرال صليبي والأمر نفسه في حملة الخديوي إسماعيل باشا لاستطلاع منابع النيل التقى الجيش المصري مع الجيش الاثيوبي وللأسف كان رئيس أركان الجيش المصري كان جنرالا صليبيا فجنرال الصليبي ادى كل المعلومات العسكرية للجيش المصري للقوات الاثيوبية الصليبية لأنه ملة ملة واحدة وإن حصل هزم الجيش المصري ووقع الجيش المصري أسيرا في يد القوات الاثيوبية وأحدثوا نكالة عظيمة بالجيش المصري فلابد أن نحن نفوق قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يهدي القوم الْقَوْمَ دي دروس هذه دروس ما ينفعش يكون قائد الجيش أو رئيس عمليات الجيش أو قائد كتيبة أو قائد لواء أو قائد فرقة أو قائد حرب أو قائد عمليات الفرقة أو الكتيبة أو كده من غير المسلمين ما ينفعش لا يصح ذلك الأمر المغير من دفع كتاب إلى عمر الخطاب فكان خطه حسنا أمر بيقول له يا مغيرة من كاتب هذا الكتاب قال غلام لنصرني فعلاه بدرته ضربه وذكره بقول الله يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء والمقصود أن عليا كان يشتكي عينه النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألو برد كاتوم فلما أتى بزق النبي عليه الصلاة والسلام أو بصق في عينيه فرجعتك كأصح ما تكون سبحان الله وكما قلت لكم أن البصق أو البزاق هو الماء المجتمع في الفم إذا ألقي خارج الفم أما إذا كان في الفم ولم يخرج منه السمب بالريق إلى ماء الفم طالما في فمك يسمى ريقا أما إذا خارج من فمك يسمى إيه بزاقا أو بصاق فإذا تخن يسمى إيه مخاطا فهذه أمور لابد أن تعلم فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عيني سلمة ورجعة كأن لم يكن بهما وجع ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا علي خذ الرايه وانفذ على رسلك تأمى وتمهل وذي يدل على إن القائد المسلم لابد أن يكون متأنيا غير عجول متأنيا غير عجول ولذيك في الحديث الذي أخرجه وهو مشهور بضعفه ها؟ العجلة من الشيطان العجلة من الشيطان وقال النبي عليه الصلاة والسلام لزعيم عبد القيس وهو الأشج العصري ده زعيم القوم قال له إن فيك, إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله قلت ما هما يا رسول الله قال الحلم والأناه الحلم والأناه الأناه عدم التعجل التريف التمهل التأمي التفكر عدم معالجة الأمور بسرعة لا لابد يكون هناك تأمي خذ الرايه أعطاه الراية وأمره أن ينفذ على رسله وكلمة ينفذ كلمة ينفذ فيها أن الجيش سيتحرك بين البنايات لأن ناخذ الشيء إذا تحرك بين شيئين ماشي ويقال نفذ الرمح من بين جنبين ماشي كأن الجيش سيتحرك بين البنايات الجيش لن يقابل جيشا في مكان فسيح ولكن سيكون هناك قروب شوارع وقروب حصون وقلاع ولذلك هذه الفرقة ستقوم بأعمال عظيمة سنعلمها الآن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى الإسلام ادعوهم إلى الإسلام يعني بعد أن تنفذ إليهم وتصل إليهم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من قمر النعم طيب وهذا فضيلا الاجتهاد في دعوة غير الملتزمين يعني في هناك رجل يعتاد المقاهي والنوادي ولا يصلي ولا يصوم عقل والدي متمرد على شرع الله سيء الأخلاق هاجر لكتاب الله مسود وجهه هذا الرجل ماذا تصنع معه لماذا تجعله للشيطان؟ لماذا لا تجذبه إلى الرحمن العجيب ان كل واحد فينا أول ما ربنا بيهديه بيبقى في نفسه والعجيب ان أهل شيطان يجتهدون في إغواء الخلق يعني اللي بيدعوا الناس للسجاير أو المخدرات بيجتهد في نشر السجاير ونشر المخدرات يفضل وراك طيب ما تخافش منها تلبانجو على فكرة مش مضر قوي مش مضر وجربه طب جرب كده انت خايف من ايه طب جربه لو حصل حاجه حاجة انا المسؤول انت المسؤول انت بتخذ كده ليه هو انت عفوا يا انا عزيزك الله انت مرأة فالرجال الرجال هم الذين يسمعون ذلك طب فيه قوة جبار طب يريح المزاج وبيعمل كده. هذا كله كذب يغريك كما يغري الشيطان اتباعه يهيجك على فعل الشر حتى يوقعك في الشر. طب أهل الخير يعملوا إيه؟ أنت دلوقتي مثلا تسأل نفسك هذا السؤال كم واحدا اجتهدت في دعوتك؟ أنت كذا؟ كم واحد اجتهدت في دعوتك؟ كم ضلا كنت سببا في هدايات؟ كم واحد كم كن ظل كنت سببا في هدايات؟ تقول تفي هناك واحد أنا كان عليه بس الإخوة اشتغلوا معك تر جدا. ومن فلحش معاه ومن أدراك جال اشتغلوا معاه ولم يهتد على أيديه طب اشتغل انت معاه قد يكون بكلمة صغيرة منك يأتي قلب من يدري من يدري فنحن مقصرون جدا في جانب الهداية فجزء من رسالة أمة الإسلام أنها أمة هداية الناس إذن لابد أن نقوم بواجبنا كل أخي فينا لابد يجتهد في حمل هذه الرسالة ينمر على ثلاثة أربعة منفار من المتلبسين بالضلالة ينمر عليه والدول بقى التحدي إما أو لا أكون إما أو لا أكون يعني إما نكون عبد الله أو لا أكون بقى. اجتهد معهم يا شاطر وارنا بقى شطرتك بقى واجعلها حربا بينك وبين الشيطان لو سطع تجيبهم المسجد يقرأوا قرآنه وبعدين بعد كده يحبوا الصالحين واحدة واحدة عليهم وبعدين بعد كده يحبوا مجالس العلم وبعدين بعد كده يحبوا الذكر والسفار وبعدين بعد كده يكرهوا المعصية وأماكن المعصية لدرجة أنه لو سمع أغاني أو شم سجاير أو شاف أي حاجة وحشي يشعر بأن هذا شيء مقزز منثر بعد كده يحب التشبه بالصالحين بعد كده يحب مجالسة ومحاكاكة الصالحين بعد كده يحب محاكاة الصالحين بعد كده يكون من الصالحين واحدة واحدة واحدة واحدة ما يكونش واحد في آخر الطرف تقوم شد من تكبذه جذة شديده ولكن واحدة واحدة رفقا وتأنم وتمهل وكن واسع الصدر عظيما النفس مش النفس عظيم النفس خلي نفسك طويل قوي نفسك طويل يبدا المشروع بتاعك ربنا اكرمك بالاربعه دول او الخمسه او السته دول وربنا هدوهم على ايديك وبداوا انهم يقراوا القران ويحفظوه ويلتزموا بالسنه ويظهروها ويحضروا مجالس العلم وبداوا انهم يمارسوا الدور نفسه شوف انت اربعه غيرهم بقى. بعد ما تطمنا عليهم شوف غيرهم وغيرهم وغيرهم شوف ابو بكر كم رجل اسلم على يد ابي بكر رضي الله تعالى عنه كم رجلا اسلم على يد ابي بكر انظر الى الصحب الاوائل كان الواحد يسلم ثم ينطلق الى ماذا الى قومه ليدعوهم هي كده لكن انت تلتزم لوحدك تيجي الدرس لوحدك تحضر مجلس العلم لوحدك تحضر القران تروح مجلس القران لوحدك كل حاجه لوحدك ما تجيبش واحد في ايدك حتى تنف وصلم حتى على الجماعة وليس المقصود بالجماعة يبقى البسمع والطاعة والبايع وما إلى ذلك والذي ما يسمعش الكلام نجلده ومده على رجليه والفلك لا المقصود بالجماعة حتى يتحقق معنى التعاون على البرج والتقل قال الله وتعاونوا الودي بيسموه ايه يا أولاد الودي يسمعوا ايه تعاون فعل والوودية تعرض ايه بيسموها واو الجماع ضمير مبني في محل رفع فاعل اذا الجماعه هي التي تفعل التعاون ده في اللغه ودي برضه في الشعر وذي خطابات التكليف كلها فيها واو الجماع وجاهدوا في الله اقيموا الصلاه آتوا الزكاة إركاعوا مع الراكعين الله اذا هذه أمور لابد أن تعلم إياك أن تكون وحدك فإن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب أو جمع فلابد ألا تكون بمفردك اجعل هناك معيا من الصالحين مش لاقي اجتهد انت اجتهد انت فقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا رجلا واحدا رجلا واحدا خير لك من حمر النعم تحركت كتائب الاسلام وتحرك علي رضي الله تعالى عنه معه اللواء وبدأ القتال يدب ولكن كانت العادة قبل أن يبدأ الاشتباك بين الصفوف يكون الأمر بالمبارزة يعني ايه المبارزة الجيش يطلع منه بقى شوية فرسان أبطال مش أي واحد ضعيف لأن لو واحد طلع من يبارزني ويضر ترعش كده ما ينفعش فلابد يكون أسد لابد يكون أسد بدا الجيش يتحرك وقول انفذ على رسلك قلت لكم ده ان في هناك جدر وحصون وقلاع فكان اول حصن حصن ناعم تحرك المسلمون تجاهه ليفتحوه وعنده قتل محمود ابن مسلمه محمود ابن مسلمة قتل عند ذلك الحصن والقيت عليه رحى فقتلته الرحل والحجر الكبير الذي يطحن عليه هو تحت الحصن من على حجر كبير جاء على راسه فمات وخرج مرحب مرحب ذاك من اعظم فرسان اليهود ومن اشد مقاتليهم خرج مرحب يدعو الى المبارزه يدعو الى المبارزه هو زعيم الحص وقائد الجيش الموجود في الحصن. من يبارزني يبقى من الذي يناسبه برضك علي لأن علي هو الذي معه ليه؟ الرأي عن القيادة فبارزه علي رضي الله تعالى عنه فقتله علي طبعا دي بيبقى برضك بداية الخير بذات الخير ان قائد المشركين يقتل أو قائد الكفار يقتل هذا الأمر أدع أيضا إلى توهين عضوظهم فخرج أخوه ياسر وكان أيضا من الفرسان الأشداء ودعا إلى المبارزة فقاتله الزبير ابن العوام فقتله الزبير أيضا فقتله الزبير ثم التحم المسلمون مع اليهود واشتد القتال واستولى المسلمون على الحصن. بسولى مسلمون على الحصن بالزوب الراحة ولا بالقتال والإسلام بالقتال والإسطلام وسمر تحرك الجيش الإسلامي يستولي على حصن بعد حصن اليهود في خيبر مع أنهم جيش كبير إلا أنهم لا يقاتلون إلا في الحصون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر والجدر جمع جدار طب والجدار اللي هو ايه اللي هو السد المنيع زي كذا سيسد برليف سد برليف كان ايه كان جدارا كان جدار ولكن مصنوع من التراب بطريقه معينه خاصه وهذا قول ربنا سبحانه فهم يقاتلون من وراء القلاع والجدر استولى المسلمون على قلاع وحصون خيبر واحدة تلو الأخرى حتى سقطت خيبر جميعا في يد المسلمين واستولى النبي عليه الصلاة والسلام على خيبر وعلى مالها ونسائها وذلاريها ورجالها وعلى كل من فيها. وكان من جملة السبي صفية بنت حيي ابن أخطب حيي ابن هذا قتل قتل فيني يا إخوة ها حجي بن الاخطب قتل في غزوه بني قريضه لانه بعد ان انكشف جيش الاحزاب طالبه يهود بني قريضه ان يكون معهم فكان معهم فلما حاصر المسلمون ديار بني قريضه ونزلوا على حكم سعد وامر ان تقتل المقاتله فكان من جمله الذين نزلوا ليقتلهما حييب مأخطب والعجيب أن حييب اخطب عندما تقدم ليقتل عمل إيه اخواني أطعم ملابسه جعلها ملابس سيراء سيراء يعني إيه سيور سيور سير, سير, سير, سير أطح كله حتى لا يسفيد المسلمون بشيء من ثير شوف حتى البغ ثم جلس ونظر إلى المسلمين وقال ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل لا باس ثم مد فدقت عليه لعنة الله مش مثلا يعني قال لا إله إلى الله محمد رسول الله وخف لا الملحمة ملحمة. إن ربنا كتب الذبح على اليهود وإن شاء الله ستكون هذه الملحمة قريبا على أيدينا بإذن الله تعالى ملحمة كتبها الله على اليهود أو على يهود لا بأس لا بأس يعني إيه لا بأس نحن نشوف هذا الأمر ثم جلس فمد ونقه فدقت عليه لعنة الله كان من جملة السابي صفيه بنت حيي ابن اخطب اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها وكانت أما صالحة للمؤمنين وانتهت هذه الغزوة بأن صالح أهل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صالحه أهل فدك فدك قرية جنب خيبر كانت تدبع خيبر صالحوه أن يشارطوه على أراضيهم على أن يقوموا بزراعه هذه الأرض فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم زراعة خيبر وما حولها ثم شارت شرطا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم او اصحابه اذا ارادوا ان يخرجوهم اخرجوهم حيث شاء في اي وقت شاء اذا شرط عليهم ان يخرجهم من خيبر اذا شاء واستمر هذا العهد قائما وكان عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه يأتيهم كل سنه ليقدر المحصول ثم ياخذ نصف المحصول ويترك لهم النصف الاخر يبقى بيترك لهم نصف المحصول في مقابل ان احنا سبناهم في البلد وهم بياخدوا النصف الاخر في مقابل الايه الزراعه والسقية ومتابعة ومتابعه الزر وهذا ما يسمى بالمزارعه فلما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهودا خيبر على أن يخرجهم إذا شئنا فمن كان له مال فليلحب به فإني مخرج يهود فأخرجهم, فأخرجهم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في قصة طويلة إذا خرج اليهود من بلاد خيبر وما حولها في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ورجعت خيبر إلى المسلمين حيث توزعها الصحابة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج اليهود من خيبر وفدت وصالحهم عمر على مصيبهم بمال وأعيان أخذوها ورحلوا إلى بلاد الشام في هذه الغزوة في غزوة خيبر وكانت هذه الغزوة في شهر المحرم. من السنة السابعة قلت لكم أي بعد عشرين ليلة فقط من عودة المسلمين من الحديبية في هذه الغزوة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يعني إيه نكاح المتعة نكاح المتعة إن الرجل يتمتع بالمرأة من غير ولي ولا مخر لفي ولي ولا مخر ويحدد وقتا يقول لها ستين في نحن نكون مع بعض ثلاثة أربعة أيام ثلاثة أربعة أيام فتعطيه نفسها هذه الأيام في شهود ما في شهود في مهر ما في ش مهر في ولي ما في ولي إذن هذا تمتع هذا حرام وهذا لا يجوز إلا في دين الرافضة وهو دين غير دين الإسلام يعني دين الرافضة دمش دين الإسلام فدين الرافضة عندهم جواز التمتع بل اني قرات من فقائهم المعاصرين من يقول إن حل مشاكل الشباب انما يكون بنشر نكاح المتعه الشباب مش عارفين يتجوزوا والحياه صعبه نعمل ايه خلاص كل واحد يعلق بيتي ومن ثلاثه ويغير وهي تغير يبقى الشباب قضوا مقربهم والنساء قضينا أيضا مقاببهن كده نهينا على, على المشكلة لكن هذا كله زنا هذا جائز في دين الرافضه الخبثاء دين النفاق أما هذا في دين الإسلام في دين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز أجزه قبل ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في السنة السابعة في غزوة خيبر. أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اكل لحوم الخمر الاهليه في غزوة خيبر طب ليه إخواني لان خيبر كان بها حمير كثير كلها حمير حمير كثير جدا الحمير في الجزيرة كانت قليله العرب يحبون ركوب الخيل ركوب الخير. ولذلك كان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم انه يركب الايه الحمار في حديث معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم وكلمة الله ورسوله أعلم تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإخوة دلوقتي يقول لك إن تسمعت هذا الإنشاء يقول لك الله ورسوله أعلم يقول لك الله ورسوله أعلم تقول جبت جبت رسوله منين يقول لك كده الأدلة موجودة كده ببالفعل الأدلة موجودة كده ولكن هذا في حياه بم في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن دلوقتي يقول الله أعلم ماشي تخلي بم من يدي لو سميت أخ يقول الله ورسوله أعلم أنا مش عارف اعمل في إيه بعد كده ف الجزيرة كان بها حمر قليله وكان العرب لا يجيدون ركوب الحمير بينما خيبر بلا جراعة زراعة فالحمير هي التي تسعفهم كثيرا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية وهذا كله ثابت في الصحيحين وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الثوم عن اكل الثوم والمقصود بالثوم الثوم النيئ الذي لم ينضج لماذا لأن معالجه الثم بعد اكله يكون عصرا عاوز بقى تاكل لبان وتمص كراميلا وتجيب معجون اسنان وشغلان لغايه لما هذه الريحه تذهب ايضا في هذه الغزوه حدث موقف جليل أوي اخوان وإن كان هذا الحديث اخرجه ابن سعد من غير إسناد لكن قلت لكم في الدروس المنهجية للسيرة أن الخبر إذا كان في إسناده كلام ولكن لا يعارض الروح الشريعة ولا الاصول الكلية التي أرستها الشريعة فإنه يمكن أن يمشى هذا الخبر اقتناساً اقتناساً ليس استدلالا وفارق بين الاستدلال وبين الاستئناس الاستئناس أو المتابعة أو الشاهد يمكن ولو بحدث ضعيف لكن الاستدلال لا يكون إلا بحديث ثابت فانتبه لذلك الأمر إذا أنت عشان تصمت من الدليل لابد أن يكون إيه؟ صحيحا ولذلك قالوا الاستنباط فرع التصحيح الاستنباط فرع التصحيح يعني قبل ما تصنبط من الدليل لابد أن يكون الدليل ماذا؟ صحيحا فإذا لم يكن الدليل صحيحا فلا يجوز الاستنباط منه لكن هل يجوز الاستشهاد به؟ هل يجوز الاقتناس به؟ أي نعم لان هناك هذا المعنى هناك ادله من الشرع تدل عليه وهو لا يخالف روح الشرع ولا قواعد الشرع الموقف ده موقف جديد أن رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسود اللون قبيح الوجه لا مال لي أسود اللون قبيح الوجه لا مال لي فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة هذا دحق من العلم ادخل الجنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فتقدم الرجل فقاتل حتى قتل الرجل الدميم الوجه القبيح الشكل الاسود الفقير المعظم ده تقدم فقاتل حتى قتل فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك ولقد رايت زوجتيه من الحور العين يتنازعان جبته عليه ايضا من احداث هذه السنه السابعه قدوم جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واخوانه من الحبشه قدوم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وإخوانه من الحبشة بعد أن مكثوا هناك سنين إذن أيضا من الأحداث في هذه السنة حصار النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وادي القرى وادي القرى زي خيبر بالضبط وادي القرى كخيبر حيث قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح وادي القرى عنوة كما فتح خيبر عنوة ولذلك عاملهم كما عامل خيبر بالمشترى أيضا كانت هناك محاولة خسيسة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل اليهود طبعا اليهود طبعا يعني بن قينقاع وبن النضير وبن قريضة وبعدين بعد كده رحلوهم بقى في ديارهم بقى في خيبر وثادك وودي تيماء وبعد وادي القرى فكان لابد من إجراء يهودي للتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شأن اليهود الاغتيالات الاغتيالات فالاغتيالات هذا شأنهم في شخصيات التي يعجزون عن مواجهتها فقد أهدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاية مسمومة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اتاه الوحي يعلمه بما كان من شأنه وشأنهم فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هل جعلتم في هذه الشات سما قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضر كذلك بعث عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجرى ما أجراه لهم أيضا من هذه الأحداث التي حدثت في هذه السنة وذلك بعد غزوة خيبر وما, وما ولا عمرة القضاء النبي صلى الله عليه وسلم حاول دخول مكة في سنة السادسة وقال لا ما تخشش السنه حتى لا يقول العرب أننا أخذنا إيه ضغطه شكرا ولكن تأتيها من العام القابل فأتى النبي صلى مكة من العام القابل وسميت هذه العمره بعمرة القضاء يا إلهي بعمرة ليه القضاء طيب وكانت في شهر ذي القعدة من السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أثناء ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السرايا ويبعث البعوث لتأديب العرب واستطلاع اخبار المشركين والمتألبين عليه هنا وهناك وقبل أن نترك حدث عمرة الخضاء أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال المشركون إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حما يترب حما يترب وهنتهم اي اضعفتهم أي أضعفتهم فامر النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا بين ركنين يبقى الرمل الذي يكون الذي يكون عند الطواف وعند السعي بين الصفا والمروه الرمل هذه سنة أمر بها النبي صلى وكان لها متدأ كما علمتم ولذلك الذي لا يستطيع لضعف أو مرض ساقط عنه ذلك الأمر الرمل معناه المش السريع الذي يشبه الجري الخفيف الذي يشبه الجري الخفيف وهذا النوع من الرمل فيه صورة السعرضية ولذلك القوات العسكرية لما قفز عراض عرب عسكري بيمشوا مشي الرمل ما بيمش ما ما بيرمحوش لا بيرمحهم ولا بيمشوا متفرقين ولكن مشيت الرمل اللي هو المشي السريع الذي يشبه الجري الخفيف هذا يعني إشعار للقوة وأن المسلمين ليسوا بضعفاء وإنما سعى النبي صلى الله بالبيت وبالصفى والمروه ليري المشركين قوته والرمل في الطواف سنة عند جماهير أهل العلم وقام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بمكة ثلاثا ثلاثا يعني ثلاثا ايه ثلاث ليال ثلاثا لنقول ثلاثة بثلاثة أيام لكن ثلاثة ثلاث ليالي أعد ثلاث ليالي النبي صلى بمكة. ثم أمروا بالخروج وشوف من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ما لمشي لا مش خارج زي ما دخلت مزاج أخرج مزاج قال لهم مش خارج وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد أن يكرههم ولا أن يكون ضغطة عليهم أخرج فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه العمرة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونه بنت الحارث رضي الله تعالى عنه وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال أي عقد عليها ومحرم ولكن بنى بها وهو حلال أي بعد أن انتهى من عمرته صلى الله عليه وسلم والعلى إسلام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان بعد هذه العمرة بذلك نكون قد نهينا السنة السابعة ونأتي بعد ذلك إلى السنة الثامنة وفيها مواقع فاصلة سنة الثامنة فيها مواقع فاصلة وأحداث مهمة جدا في تاريخ الدولة الإسلامية إن شاء الله نعلم ذلك إن قيض الله تعالى لنا عمرا في الدرس القادم.